بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم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 التي تطلع على الافئده انها عليهم موصده في عمد ممدده صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ